لبيئس ما كانوا يعملون لو لا ينهأهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا دُلَّاهِمَ غلُوله غلَّت أيديهم وَلُعِلُوا بِمَا قَالُوا بل يدعهم بسوطان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفراء وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام.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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصر وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سَخِطَ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أوليان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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا لا تحرموا طيبة ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين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 ما جعل الله من بحيرته ولا سائبه ولا وصيلته ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ لا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنفسكم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 فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما بالله